بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لَذَّرْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ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 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَأَْرسَل النَّرِّيَا حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلنا مِنَ السَّمائِمَاأَ فَأَسْقَنَاكُمُ فَأَسْقَينَكُمهُ وَمَا أَتُمْ لَ بِخازنين وَإِنا لََحْن نَحي وَنُميتُ وَنَحْنُ الْوارِثُ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 خانقناهم من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خانق بشرًا من صلصال من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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوم